إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك تبورا لا تدعوا اليوم تبورا واحدا وادعوا تبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقود كانت لهم جزاء ومطيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلُّنَا أَمْ عِبَادِي جَاءُ لَائِه أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ تَعْتَهُمْ وَلَكِن مَّا تَعْتَهُمْ وَآذَاءَهُمْ حَتَّى نَتَذَكَّرَ كَانُوا قَوْمًا هُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ